الموقع الرسمي لفضيله الشيخ, الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم, يقدم, لكم يقدم لكم هذه الماده الحمد لله الذي هدانا للاسلام وجعلنا من خير امه اخرجت للانام تامر بالمعروف وتنهى عن الاثام واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك العلام واشهد ان محمدا عبده ورسوله عليه من ربنا افضل الصلوات واتم السلام وعلى اله واصحابه ومن على شرعه مستقام عباد الله اتناول اليوم قضيه مهمه وموضوعا عظيما يدل على عظمة الدين وعلى سمو الإسلام أخلاقاً وآداباً وقضيتنا تعتبر من قضايا الأخلاق الكلية ومن موضوعات الآداب الجامعة بل ومن مرتكزات الإسلام الأساسية أتناول اليوم قضية قلّة أن تتناول على المنابر على أهميتها قضية موغله في ديننا، بل هي جزء بل هي جزء من كل مفردة من مفردات ديننا تشمل الصلاة والعبادة والمعاملة وتتضمن العلاقات الاجتماعية. بل حتى والعلاقات السياسيه والحربيه تتناول كل مفرده من اسلامنا انها قضيه الاحسان الاحسان الذي يقابل الاتقان ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه حتى ولو كان صلاه لله ومن لم يتقن صلاته ويحسن صيامه لا يحسن في عمل ولا يمكن أن يكون حريصا على ذمم وأموال وعهدات الأمة ولذلك الإحسان قد يقارنه الإتقان لكن الإحسان أشمل لأنه أدب القرآن ولفظ الإسلام إن رحمة الله قريب من المحسنين الإحسان الذي يتصوره بعض الناس انه الانعام والتفضل على الاخرين وهذه صوره من صور الاحسان ولكن الاحسان الكامل الشامل بمفهومه الاسلامي الصحيح هو الاحسان الذي امر الله به وامر الله بالاحسان قرينا مع العدل ان العدل عليه بقاء النوع الانساني والمحافظة على استقرار المجتمعات وأمنها ولكن الإحسان أعلى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإذا كان العدل هو أن تعطي الحقوق وأن تؤدي الواجبات وأن تأخذ حقك بغير زيادة ولا نقصان فإن الإحسان أن تعطي الحقوق للآخرين وزيادة وأن لا تأخذ حقك كاملاً وأن تتحمل ذلك فإذا كان العدل به المحافظة على المجتمعات وبقاء النوع الإنساني فإن الإحسان به رقي المجتمعات العدل ثم الفضل الفضل هو الإحسان العدل أن تكون الأمور في نصابها أما الإحسان هو اختيار الأحسن والأمثل دوما والمحسن هو الذي يدور دائما مع الإحسان فدائما يختار الأحسن في كل شيء إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وفي مقابل ذلك اضداد فيها دمار المجتمعات وخراب الأمم وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولكن أدل دليل على أن الإحسان موغل في شرعنا قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الإمام مسلم قال فيه صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء الإحسان في ديننا في كل شيء سبحان الله لم أجد دينا يحترم الإحسان والإتقان كالإسلام أبصد شيء وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها الإحسان حتى في التحية وفي القاء السلام ينبغي أن يكون الإنسان متقنا بل الإحسان حتى في الطلاق فامساكم بمعروف أو تسريح بإحسان حتى المفارقة وعند الخصومات التي يتناسى فيها الناس الأخلاق عندها يتسام المسلم فيحسن حتى عند الخصومة والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين هذا من الإحسان ولذلك ولا تستوي الحسنة الحسنة من الإحسان ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن ادفع بالإحسان كن دائما محسنا تجد معية ربك إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون هل جزاء الإحسان إلا الإحسان الإحسان من صميم ديننا ولذلك أمنية بسيطة أتمنى أن تتحقق وحلم بريء أرجو أن يجد مكانا إلى عرض الواقع أن تكون الصناعة الموجودة في بلاد المسلمين هي الصناعة الأولى في العالم وأن يكتب عليها صناعة محلية صنعت بإحسان صنعت بإحسان إن الله كتب الإحسان على كل شيء ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن الإحسان في الجدال وجادلوهم بالتي هي أحسن الإحسان في كل شيء حتى عند النقاش حتى عند القول قل لعبادي يقول التي هي أحسن ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن الأحسن دائما الإسلام يريد من المجتمعات أفرادا وتجمعات وحكومات وأنظمة أن يرتقوا دائما ألم أقول لك أن بالإحسان ترتقي المجتمعات وتنهض الشعوب إذا هي طلبت الإحسان في كل شيء الاحسان في كل شيء ولكن أجله على الإطلاق الإحسان في العبادة كل الناس يعبد لكن ما كل الناس يحسن العبادة الاحسان في العبادة أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يرى عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المتفق عليه الإحسان تعريفا موجزا أن تعبد الله كأنك تراه لعل لما بدأت الخطبة وتحدثت في مقدمة عن الإحسان ثم, ثم قلت أن الموضوع الإحسان كثير من الناس قال هل الإحسان بهذه الدرجة ولكن من خلال هذا العرض للنصوص ومن خلال هذه المناقشة تبين للمستمع أن الإحسان جليل وأنه رفيع القدر إنه قوام الأمة الإتقان هو الآن ما تقوم عليه الحضارة الغربية سبقونا إلى خلق هو من صميم أخلاقنا الإحسان في العبادة ليس الغرض مجرد العبادة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن وحسن عبادتك ليس عبادتك كل الناس يعبد يقع ويقوم في الصلاة دون أن يقف على جوهرها ولا على لبها ولا على حقيقتها اسمع إلى الحديث القدسي العظيم الذي أخرجه الزبيدي في, في كتابه الأحاديث القدسيه يقول الله تعالى وذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل بها على خلقي ولم يبت مصرا على معصيتي وقطع النهار في ذكري ورحم المسكين وابن السبيل والارمله والمصاب يا سلام سبحان الله ما علاقه الصلاه برحمه المسكين وابن السبيل ورعايه المصاب والارمله إنه من صميم الدين ليعلمك أن العبادة تثمر تثمر أخلاقا فاضلة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر حسن العبادة اتقانها وإيقاعها كما أمر الله عز وجل والاعتناء بها والنفاذ إلى ثمراتها واستخراج مكنوناتها. والوقوف على لبها وجوهرها من خشوع وذكر وأداء وبكاء و... و... وتملق لله عز وجل الإحسان في العبادة ثم الإحسان في سائر المعاملات الإنسانية التي تبدأ من الأسرة وخاصة من الزوجة قال النبي صلى الله عليه وسلم أحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن اي المراه ينبغي ان تحسن اليها وعاشرهن بمعروف وحتى اذا اردت ان تفارق وان تطلق في اثناء المعاملات وثناياها فليكن ذلك بادب دون ان تسهر بها وما معنى تسريح باحسان سرح لكن باحسان بادب وفي خضم العلاقه الزوجيه ذكر القران الاحسان في قوله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما صُلْحًا أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا لأن العلاقة تحتاج إلى إحسان أورد الماورد في أدب الدنيا والدين أن رجلا اختلف مع امرأته حتى اشتدت اشتد الخلاف فجاء بعض الناس يريدون معرفه لماذا اختلف معها وهذا ايضا يخالف الاحسان لا تتدخل فيما يعني في لا يعنيك من حسن اسلام المر تركه ما لا يعنيه ده ده قمه الاحسان ما تتدخل في في ما في اشياء ما شؤونك دوك هذا المريض ماله مالكم المريض خلو انت مالكم قول المرد مالا. قال لهم ان العاقل لا يهتق ستر زوجه مرتي اوريكم عيوبه فذهبوا عنه تفاقمت المشكله حتى طلقها بعد الطلاق جاءه الناس قالوا ما لها قال ان العاقل لا يتكلم في امراه ليست بامراته مرت ناس تانين أنظم في مرت ناس تانين قال له هي مرته أبي يتكلم فيها وبعد ما بيقض حقت ناس تانين فكاها أبي يتكلم فيها هذا من الإحسان الإحسان في العلاقات الاجتماعية رحم الله عبدا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا اقتضى يكون محسن في كل شيء في كل أموره ينبغي أن يكون هكذا المسلم الإحسان في العلاقات الإحسان في الحرب وهذا مما يميز الإسلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في سنن ابي داود وقد أرسل جيشا قال انطلقوا باسم الله وعلى ملة رسول الله لا تقتلوا شيخا فانيا نقاتل بأدب ونحارب بأخلاق لا تقتلوا شيخا فانيا ولا امرأة ولا تقتلوا صغيرا ولا تقتلوا رضيعا ولا تهدموا بناء ولا تحرقوا شجرا ولا تقطعوا نخلا لم ينتهي الحديث بقيت في الحديث كلمة وأحسنوا انتهى الحديث إنهم إن فعلوا هذا كله يعتبر قد أحسنوا انطلقوا باسم الله وعلى ملة رسول الله أمنيتي أن يسمع كل خواج كافر هذا الحديث ليعرف أن الإسلام يقاتل بأخلاقه ويحارب بقيمه وأنه لا يتخلى عن قيمه لأن الغاية لا تبرر الوسيلة عندي حتى في احلك الظروف وأصعبها لا تقتلوا شيخا فانيا ولا امرأة ولا تقتلوا صغيرا ولا تقتلوا رديعة ولا تهدموا بناء لأن الإسلام جاء للإعمار ولم يأتل للتخريب هذه العقلية البسيطة التي يفهم بها كل مسلم إسلامه ولا تحرقوا شجرا ولا تقطعوا نخلا وأحسنوا أحسنوا حتى في الحرب أحسنوا حتى في القتال أحسنوا حتى في أحلك الظروف وأشدها وأصعبها أحاول أن أسقط الإحسان على واقعنا رصف الطرق إنجاز ومد الجسور إبداع وهذا طيب وإنارة الطرق جمال لكن احيانا تجد طريقا قد رصف وبعد ان رصف الطريق تكسر بعض أجزائه لإقامة كبر من جديد أين الإحسان سؤال بني من هو المهندس الذي وضع هذا الطريق طريق في أمان الله الناس ماشين وجديد لنج ما تكسر بس بعد شوية يقول لك الطريق مكفول مكفول ليه قال لك نسو كبري ناس لا تداري وصلوا الكيبونات بتاعكم ناس الكهرباء الشده ما كان يكون من الاول في خواجات بيشتغلوا شغل زي ده الشو... الخواجات يحسنوا ونحن لا نحسن ما هذا اين الاحسان سؤال بريء ما هذا لماذا نجد هذه الصوره الموجوده في ديارنا يفعل الشيء ثم ينقض تبنى العماره وتتهدم العماره وتتكسر أين الإحسان الذي يقوم على سلطان الضمير أولا قبل سلطان القانون الذي قد لا يطال وقد لا يحاسب لكن أنت المؤمن المسلم الذي كتب الله عليك الإحسان في كل شيء لما لم تحسن هذا سؤال غريب لماذا لا, لماذا لا تأتي سوداتل والكهرباء وكل هؤلاء من الأول ثم على حساب من هذا رصف من أموال الشعب دفعها جباية وأحيانا في الطريق في الطرقات وأحيانا أموال وأحيانا كذا ثم من جديد لا ينبغي أن يكون هذا في ديار الإسلام لأنه ليس من أخلاق الإسلام وليس من الإحسان في شيء صورة ثانية من إسقاطات الإحسان على واقعنا الأطباء وعلاج المرضى أتمنى أن يجد المتردد على المستشفيات عناية أكثر من التي يجدها في العيادات الخاصة أتمنى أن يكون هذا من الإحسان بل هو من الإحسان إلى الخلق إن رحمة الله قريب من المحسنين الإحسان لأنه من صفات الله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم الذي صوركم فأحسن صوركم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين فرجع البصر كرتيني. هل ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسين ربنا الذي أتقن كل شيء صنعه يريد من الخلق أن يحسنوا وأن يحسنوا إلى الخلق مريض مصاب بداء السرطان أجارنا الله وإياكم في السابعة عشر في السابعة عشر من عمره ممتحن شهادة سودانية مصاب بسرطان في الدم كان يرقد في مستشفى ذرة أغلقت العنابر لأنها تحت الصيانة حالته لا تتحمل أكبره الأطباء على أن يرقد في مستشفى خاص تكاليف المستشفى إلى هذه اللحظة ثماني مليون هو لا يملك منها شيء من المقرر له أن تزرع له عملية زرع نخاع خارج السودان بما يكلف مية مليون بعض الجهاد قالت أنها لا تدعم العلاج بالخارج لكن العلاج بالداخل ليس فيه احسان غير موجود هذا الشاب الذي يريد أن يعود إلى الحياة وهو يتشبث في الحياة بقوة كسائل الأحياء وهو في بداية عمره وأهله يبيعون ما عندهم وقد يبيع, يبيع حتى الثلاجه في البيت هذا الشاب نعرفه عن قرب ولعل بعض زويه معنا في هذا المسجد فحوصات يومية بتسعين ألف فقط فقط تخيل أنه ابنك الذي من صلبك أنت القاعد تسمع لهذا الكلام تخيل انه ابنك الذي من صلبك والذي تعرفه متاكد لمجرد انك تقولي ولدك وانت يجيك واحد فيهم الان في الخطبه جسمك كله بكش هو يحتاج الى دعم والدعم كبير جدا المبلغ كبير جدا وسوف يجمع له بعد الصلاه وكل من اراد ان يساهم في إعادة هذا الشاب إلى الحياة من أجل أن يحيى حياة كريمة كسائر أبناء الناس الباب مفتوح له لكن يؤسفني ولا أريد أن أتهم أحد ولا أريد أن أتهم الأطباء أحيانا بعض الأطباء يصر على أن يكون الفحص من معمل معين إذا كان الطبيب يثق في هذا المعمل من حيث الكفاءة والتقنية هذا شيء مقبول أما إذا كان بينه وبين المعمل عمولة وبينه وبين المعمل وبينه وبين المعمل صلة مادية هذه خيانة خيانة للمريض يصير يكون عنده علاقه تعال معملي يقول له تحاولين الحالات كلها الفحص كله جيبوا لي انا وانا بعدين من قيمه الفحص بطلع عليك الاطباء يقسمون على قسم عرفي عرفا عند الاطباء وهو قسم بقراط بقراط اليوناني الإغريقي اخرج قسم لهذه المهنه تراعي الانسان اولا الإحسان موغل في ديننا يشمل حتى الحيوان حتى الحيوان والدليل الحديث الذي بدأنا به الخطبة هو في صحيح مسلم لنكمله إلى الآخر إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فاحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فاحسنوا الذبح تخيل مسلم يحسن ذبح الخروف هذا من المفترض أن يقول على درجة عالية من الإحسان في كل مفردات حياته مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد وضع قدمه في صفحة عنق الشال ويحد الشفرة قال له النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن تقتلها مرتين هل لا أحددت شفرتك ثم ارجعتها في الأول تسن السكين بعيد يا أخي دين فقط لا أملك إلا أن أقول ما تخلف المسلمون إلا لأنهم لم يفقهوا دينهم فقط دين يدعو إلى أن تحد الشفره بعيدا عن نظر الشاذ التي لا محالة مذبوحة والتي نتخيل أنها مجرد من الأحاسيس والمشاعر والتي لا يهمنا طالما أنها سوف تقتل أتريد أن تقتلها مرتين هل لا أحددت شفرتك ثم ارجعتها إخي ما أقول هذا نبينا يعلمنا هذه القيم لنعلمها الناس اين الاحسان في حياتنا الاحسان من الاخلاق الفاضله ومن المقامات العظيمه التي تحتاج الى تربيه متواصله والى قراءه متدبره لكتاب الله عز وجل اسال الله تعالى ان يجعلنا واياكم من المحسنين انه ولي ذلك والقادر عليه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 بوعي وفهم ونزلت أحكامه وادابه في أرض الواقع تسعد دنيا وأخرى ومما لا شك فيه أننا جميعا بحاجة إلى الإحسان في كل شيء بدءا من تربية البنات هؤلاء البنات مبتلي بهن أحد فأحسن اليهن إليهن إلا وكنا له سترا من النار نحتاج الإحسان في كل شيء مرورا بالإحسان إلى الجيران هذا يسمى إحسان حتى التعامل الطيب مع الوالدين يسمى إحسان وبالوالدين إحسانا ألم أقول لك أن هذا الإحسان كتب علينا في كل شيء في الوالدين المعامله الطيبه والترفق وسماع الكلام وعدم الاذى للوالدين والخفض والتواضع هذا كله يسمى إحسان اذا ما الإحسان؟ الإحسان أن تفعل الأحسن دائما وأن, وأن تتقن العمل دوما وأن تكون الأمثل وأن تكون متقنا في كل أمورك وفي كل حياتك بدءا من إماطة الأذى عن الطريق إماطة الأذى عن الطريق والتعامل مع الطريق بآداب أن لا تعتبر أن الطريق مكان القاذورات كثير من الناس يتعامل في هذه المسألة باستهتار والإسلام يقول إماطة الأذى عن الطريق صدقه صدقه مرورا بالخصومات والعلاقات وتبلغ الخصومة قمتها عند الكفر والإيمان وعند القتال والحرب رأيت كيف أن الإسلام يطالبك بالإحسان عندها إذن قل لي شيء ليس فيه في ديننا إحسان أشر لي على شيء ليس فيه إحسان الإحسان في كل شيء حتى في التعامل ولما تحدث العلماء عن المثل التطبيقي للنبي صلى الله عليه وسلم في ممارسة الإحسان كان ممارسا للإحسان في كل مفرداته ولكن أورد الإمام مسلم قصة عجيبة قصة المقداد بن الأسود وهي في صحيح مسلم يقول رضي الله عنه أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ثلاثة نفر قد ضربنا الجوع وأعيانا فأعجزنا عن المشي فعرضنا أنفسنا على الناس فلم يقبلونا الأيام كان الضيج شديد على كل الناس هو الناس البساطة اللاقاهم وعرض على نفسه مفزل جبله لخير له قال فعرضنا أنفسنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبلنا وأسكننا في البيت معه قعدوا معه قال المقداد وتوجد ثلاث اعنص ثلاث عنزات من البهائم قال نحلبهن ونشرب بالتناوب يشرب هذا ويعطي هذا قال واخرنا شرابا رسول الله صلى الله عليه وسلم اخي معقول حب اشرب الاول اشرب فضله الناس واحد خد خشمه وممكن يكون طلع حاجات من خشمه يعني يا أخي نحن نحن متعالين في ذاته في, في شيء ولا في شيء ذاته بنتعالى الواحد فينا بتعالى وما عنده حاجه ذاته ناس تلقى بيتكبروا في فارغ ساكن واحد تلقى عنده جروش يتكبر هل الجروش يتكبروا بيه؟ أغنى ناس اليهود أغنى منكم كلكم اليهود يمتلكوا من الأموال ما لا تمتلكها الأمة فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا كل مال يفتخروا به إذا كان أغنى ثلاثة في أمريكا أغنى ثلاثة في أمريكا الأغنية الاوائل في أمريكا رقم واحد وثلاثة, وثلاثة. أموالهم مجتمعة واثنين منهم يهود تساوي أموال إفريقيا حكومة وشعبها القروش العين ثلاثة من الأمريكان بالساوي القروش الحكومة المصرية والشعب المصري وليبيا والشعب الليبي والسودان والشعب السوداني بما فيه ناس جنوب السودان ووزارة الطاقة وناس جنوب افريقيا ونيجيريا بعربات وعمارات رايك شنو تقول لي غنياني غنياني يعني حسنا كان الله داكم بجت تسويه شنو يعني الواحد تلقي عنده حبة جريشة ترافي عنده خرطه هكا أنا دخل بجت تعمل شنو ياخ يقول غنيانين قال غنيانين تساوي ال الاموال الموجودة في البنوك المركزية بالدولارات دولارات بالعملة بتاعة المحلية حكومة والشعب قال عندهم برج قال ما عندنا يحكي الكبر سكت والتصلى يشرب كلهم وآخر صوب يشرب وبالليل قال المخدر فنحلب فنشرب تناوبا ثم نترك نصيب رسول الله في الإناء قال فيأتي الى البيت فيصلي ثم يشرب ثم يذهب الى المسجد ثم يعود ده كله شايفه قال وفي ليله من الليالي حلبنا وشربنا وتركنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبه قال ورقدنا جميعا ورقد اصحابي فسول لي الشيطان ان رسول الله يمر على بيوت الأنصار فيكرمونه قم واشرب ما في الإناء فإن رسول الله لا يحتاجه قال فقمت وشربت ما في الإناء الجزء المخلن رسول الله أزود الله شربه برأه ورقدت قال فلما رقدت جاءني الشيطان فمنعني النوم وعظم لي ما فعلته قال لي الليلة وين تشرب حق الرسول والله الليلة حقك كده قال برأو الشيطاء في له وقال لا ما في حاجة بلقى هو بلقى لكنه تلقى انت زول بديك حاجة ما في لكن هو بحوم وبعدين كل ما بعزموه وبدو لكن انت زول بديك حاجة ما في، قال فعظم لي قال يأتي رسول الله يطلب حاجته فلا يجد فيدعو الله عليك فتهلك دينا ودنيا يقوم يجي يقول الشيء بدي الله يسوي ليه يسوي ليه قال انت بعدين لا تلقى الدنيا لا تلقى الأخير قال فغ... فما استطعت أن أنام حتى أتني مسلم ودخل وصلى ثم فتح الاناء فلم يجد شيء فنظر الى السماء وتمتم بكلمات فقلت هو يدعو عليا قال بما تمتم بكلمات قلت يدعو عليا قال فقمت وقلت يا رسول الله ماذا قلت قال قلت اللهم اطعم من اطعمني من سقاني هل بطعمني يا الله تطعم والبسقين استو قال فاخذت داري دارف مباشره عشان يدخل في الدعاء بعد ما كان خائف قال فذهبت إلى الأعنس فوجدتهن كلهن تحمل كل واحدة في بطنها شيئا قال فأخذت إناء في بيته لم يكن للبن ما حق لبن بشاله وحلبته حتى علته الرغوة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قال فشرب واعطاني فشربت وشرب واعطاني فشربت وقال لي دخلت في الدعاء اللهم طعم من أطعمني وسق من سقاني خلاص دخل في الدعاء قال فضحكت حتى وقعت على الأرض فقال لي إنها إحدى سوآتك يا مقداد انت عامل شنو الليله في موضوع التعامل الموضوع ده ما طبيعي قال فأخبرته الخبر قال فضحك وقال له نسينا أن نوقظ أصحابنا الناس كانوا يجروا معنا قال يا رسول الله بعد أن شربت أنت وشربت أنا لا يهمني من شرب من الناس الدا يشرب يشرب والما يشرب ما يشرب هذه القصة التي رواها الإمام مسلم أوردها العلماء في باب المثل التطبيقي للإحسان من حياة النبي صلى الله عليه وسلم في كل مفردة حتى لم يغضب إذ لم يجد شيء وانما دعا بخير لعلى من يطعنه ولم يدع بسوء على من حرمه هذا غير المعامله والتلطف مع اصحابه اسال الله تعالى ان يردنا اليه ردا جميلا اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من اهل الاحسان اللهم اجعلنا من المحسنين يا رب العالمين اللهم ارحمنا برحمتك وتغمدنا بسترك وأسبغ علينا نعمائك يا رب العالمين اللهم يا إلهنا ويا مولانا اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واحمي بسلطانك هذا الدين يا كريم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام ويا ذا الطول والإنعام اللهم اللهم ادم الامن والخير في ربوع بلادنا يا رب العالمين وسائر بلاد المسلمين يا ارحم الراحمين ويا اكرم الاكرمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف هذا المريض الشاب المصاب بالسرطان اللهم اشفه وعافه يا رب العالمين واعده إلى الحياه يستبشر بها وينعم بها كما ينعم بها سائر سائر, سائر ابنائنا وشبابنا يا رب العالمين وصلى اللهم وسلم بارك على نبينا محمد اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا واقم الصلاه